بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كويرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار تجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم تعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا عسعت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 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِّين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيم فَأَيْنَ تَهْدُونَ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ الله رب العالمين